نوينا أن نقرأ المولد مثل من وأجلالنا وأسلقنا صالحا الله قلني أدنا في نياتهم وأخلاقنا في أخلاقهم فعلومنا في علومهم على هذه نية وكل نية صالحة بسر الفادحة عزيزي الله فيا أيها الراجون منه شفاعت صلوا عليه وسلموا إيمان ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. خطو وصعله يقضه ومنع من صلوا عليه وسلموا تسليما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 يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اكرم دا في بدر في الكون اشرا يا ربي صل على محمد اشرف بدر في الكون اشرا ربي صل على, أشر على محمد اكرم دا يدعو الى العلى يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحال يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المسعدان يا ربي صل على محمد المصطفى السادق المصدق يا ربي صل على محمد أحلا وراء منتقان وأشداد يا ربي صل على محمد أهل الوراء من ذقان وأذن يا ربي صل على محمد أفضل من بنت قاتعة يا ربي صل على محمد أفضل من بالثقات حقا يا ربي صل على محمد من بالسخا والوفا تخلى يا ربي صل على محمد من بالسخا والوفا تخلى يا ربي صل على, على محمد واجمع من الشمل ما تفرى يا ربي صل على ما يا ربي صل على محمد وسلح وسهل ما قت عوان يا ربي صل على محمد واسهل و سهل ما قد عوى يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل المغلى يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وآل ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب حشام يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد ومن بهبل النبي توفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل علي وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل علي وسلم اللهم صلي وسلم وبارك علي ولا آله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 أنا لك فتح المبين ليغفر لك الله ما تقدم من دم بك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا واما معلم ما دون الا رسول كن خالد من قبل الرسل اَمَّنْ إِمَّا تُؤْقَتَلَ قَالَبْتُمْ عَلَى أَنْ أُقْبَلَ بِكُمْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجِئَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا يَنظُرُونَ لَقَدْ جِئْتُكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عزيز عليه ما عندتم عليكم بإذن مؤمنين رؤوكم رئيبين فإن تولوا فقل حسدي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العبيل يا أيها النبي يا غزة أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فبشر المؤمنين لأن لهم من الله قضلا كبيرا وإذ قَالَ عيسى بن مريم يا بني إسراهيل إِنَّهُ طَالِعٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يدي مصدقا لما بيل يدي من الثوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله <تصفيق> وما سلم على سليم وب إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آتار شربه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المل الذي تقرم به المنان وما أعظم هذا القضل الذي مرز من قضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وما أعظم هذا القضل الذي أنا عن طر من وجودها أكلف الوجوه وضرج البرد العواليم بجرار التكريم اللهم صل وسلم أشرف صلاته والتسليم على سيدنا ونبينا محمد من ورده رحمه الله. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسل وبارك عليه على آل تجل القم في عالم كثيل واسع تجل أنفض بانتشار فله في القريب والشاسع على الله له العبد الذي لا تفحص أفراده بتعلال ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أفراد من عالم يمكن صورته هذا المثال. ليتشرب بوجوده الثقلان فتنتشر أسراره في الأكوال فما بالسلم تصل به قلب منير إلا من ثوابه قد لله على هذا يا يعلى قلب سروره كالتوالا بحبيب حمل أنا منوالا جل من شرط الوجود بنوره ومر الكون بهجة وجمالا فانترقى بالحسن على مقام وتنانغ في مجده وتعالى لا عقدت العيون في مجده بشرا كاملا يتيق الضلال الله قد ومن فوقي مما قد رايت رفعه في شونه والكمال لا يضاهى الفرح الذي يبرز من حضره امتنانا ما يعجز عن واسمه اللسان ويحان في تعكل معاليه الجلال <سؤال> <صلى الله عليه سؤال> انتشر منه في عالم البطون والذهور ما ملأ وجود الخلق ينور قد <سؤال> <فأدخل> قارك <سؤال> الله من إليه الكريم فاشغتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارته فقل جاءكم رسول من أنفسكم حزيز عليه ما علتم حريس عليكم بالؤمنين <تصفيق> فمن فاجأت واده البشارة وتلقوها بقلب السنيم فقل هدي إلى سراد المستنين. رب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم عليه اللهم صل وسل وبارك عليه وعلى اللهم صل وسل وبارك عليه وعلى لي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التسليق بها والإذعان أذبت بها في السدون من الإيمان قواعد وتلوح على اليقين من سر ذلك الإذعان والتسليق شوائد أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله أبدو أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله بها به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجن للمستمسرين سراجا وخامره نيرا وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البقر والبر اللهم صل وسلم يا جن الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وقى بحق الحبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه ضاية ذلك بال صلاة يتسل بها روح المصلي عليه به وينبصد في قلبه نور سر تعلقه به وقبه ويكتبوا بنا بعناية الله في حزمه وعلى ايه وصم الذين نرتقون صوته المجري من قربي وانتفيغوا لي الان الشراب لنسي بودي وحبي اعطر معك وانا بنشر إكرام نسيم اللهم <تصفيق> صل وسلم على رسولنا والتسليم على سيدنا ونبينا محمد روح الرحيم, الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله صلات الله على القهر يماني صلات الله يا ذي العلقل الكبير يا منئل القيام شبع العلقل الكبير اي syama wa hadana liyaghib la tilmani yaqina يا كل منى وافكن غيرني بعدين دغاني واتحبني Al-Fatihah في ان <تصفيق> الله على طال اليمني شفيع الخالق في يومين. فلمّا تعلق تراث الله في العلم القديم بظهور اسرار التخصيص للبشر الكريم في القديم والتكريم لقدت القدره الباهره بالنعمه الواسعه والمنه الغامره فان فالقد بيض في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليهم من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موت استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت بي من خصصت فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في علم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهور وبهر فتعلق ذهنة تراكم لهذه الحروف لأن يرقم في هذا الكرطاس ما هو من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بأشر من أشار أو صاف ذلك الموصوف فشويقة للسامعين من خواص المؤمنين وطريح للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فإن تعرّب الأقلام أنشؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين وما كرمه الله به في مولده من الفضل الذي عمل العالمين وبكي أضرى يدو في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين ساعد تعلك بهذه الحضرة الكريمة ولا يجد شوق إلى سماء أو صافيا العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلمة والسامعات ولعل الله ينفع به المتكلمة والسامعات يغنون في شفاعتها ذم النبي الشافع ويذرون حان بروحها يا جارنا اللهم ما سند وسند اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يحط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي هي حسن الشمائل وهنا حسنا نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآتار ليت... أنامل مما استمرت هذا العرب المحبوب الكامل وشمائل التي هي حسن الشمائل وهنا حسنا نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والكرطاص وتتنزى في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المدعو في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقادم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 وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرا في البعث وقد تعددت الروايات في أنه أول الخلق وجودا وشوفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لا ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودع هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أسرده يد العلم القديم إلى من خصصت بالتقديم بالكريم عبد الله بن عبد المطلب ذا القدر العظيم وهم التي هي في المخاوف في آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فلقاه الى بطنها فضمته وحشاؤها بمعونة الله موحافبة على حق هذه درة وصونها. فحمده برعاية الله كما ورد أنها حملاً خفيفاً لا تجد له ثقلاً ولا تشكو منه علما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لذا انبست على أهل هذا العالم فيوضات فضله وatan فيه آثار fihi athar majdi samim Allahumma wa sali Ya Syeda Rasul Ya Ya Gaia Sal Qasid Sha. Apa fikir asli aku sedih? الله عليه وعلى آله ومنذ علق في يدي الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور مبتهات بقرب دور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لكريش نطقت في فسيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت لحملها في بغلام من بركاتي وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعدر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عام الخفاء إلى عالم الزور فاعدت نقله في البتون والزهور واذهر الله في الوجود بجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم في بروز هذا البشر الكريم اللهم سلي وسلم أشرف السلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرسول الرحيم اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ونوضع هذا الحبيب أعلنتي سماوات الأرض نامن فيهن بترحيب وامطار جود إلهي على أهل الوجود تزيد وأسند الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد نال الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نال الله الحمد لله ولا إله إلا والقدرة كشفت جنع هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاطا كل نور وانفذ الحق حكم على من نتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يهضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشارقة لها في هذا الصماط الممدود فحضرت بتوفيك الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحرد عين من قصم الله من الشرف بالقسمة الوافية فأتي الوقت الذي رتف الله على خضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مطعنا لله في التعظيم والسجود صلى الله, صلى, الله صلى, الله صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا قابر سلام عليك صلى عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك ونا وان الله عليك أشرق الكون ونور جان ویو جو دل مستابا آمد وادی امد چون یون سون و سوران اليوم لي ضرعا واستذيع بجمال فقابل حسن تفرع الله يا نبي سلام عليك يا, يا رسول سلام عليك يا حبيب Sharaa misadin, asta mirin leisayan pun hidup di dalam takaran yang ولي رب كل حمد الجلال يحسره العد إذ جئنا مرحبا مر اهلا يا نور العين مرحبا مرحبا كتال نسيني مرحبا وفي جاهه يا الهي مرحبا جودا وفرا لكل مقصات مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جثال يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله tu Uh, yeah. yeah. Terima اللهم وبارك لي وعلى آله. ربي فاجعل مجتنا شهدنا لقيتنا امين وان اطنا من قد سالنا من انطى يكن من عطى يكن وكريم الاعراض من النعم خير لنا امين وبلسين مختار لنا من صناتن والسلام من صلاة وسلام كتف لي حلم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري شاهد لي بافتقاري يا إلهي ومليكي أنت حتى تعلم كيف حالي وبما قال حل قلبي من هموم واشتغالي من هموم واشتغالي يا سريع الغوت غاثمان منك يدركني سريعا ينزم العسر ويانته بالذي أعجو جميعا بالذي أرأ جو جميل يا فري يا موجيبان يا عليمان يا سميعان كنت ان كنت ضعيف واخضع وان كساري وقولدي وان كساري <تصفيق> لم ازال بير بابك فرحنا نرضى بوقوفك بوا بوادي القضل عاكف فأدم ربي عقوفي فأدم ربي عقوفي ولحسدي ضل لازم وَمَعَ أَصْحَابِي وَعَلِيّ فِي وَأَمِيرِي وَجَنْدِي سِي طولَ لَيْلِي وَنَهَارِي طولَ لَيْلِي وَنَهَارِي Haja tanpil napsi, ya Rabbi Taqdi lah ya khaira gaudi Haja tanpil napsi, ya Rabbi Taqdi ya khaira gaudi وأريح سر وقلب من لباها وشوادي من لباها وشوادي في سرور وحبور وكذا ما كنت تراني فتن والدسط علي وانشاد وادثري كم كان علم ربي من سوء وخدي من سؤالي واختي ياري اللهم صل وسلم وبارك على الاله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بدن أمه برز رافعا عن ذرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرف إلى أن له شرفا على مجده وسماء صلى الله وكان وط مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وجبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخدونا مدحولا مكتوع صره تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع برزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب.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 فسمعت قائلين يقولوا رحمك الله أو رحمك ربه قالت الشفاء فأضاء له بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قسور الروم قالت ثم ألبسته وأذجعته فلم أنشب أنغشيتني ظلمة ورعب وقشعررة عن يميني فسمعت قائل يقول أين ذهبت به قال إلى الله المغرب وأسر ذلك عني ثم عودني الرعب وظلمة والقشعررة عن يساري فسمعت قائل يقول أين ذهبت به قال إلى المشرب سل الله دالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعسه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات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 الرحوف الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وحيث تشرفت الأسماع بأخبار هذا الحبيب المحبوب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 والخلق الجميل الذي خصصت به عناية خلاقه فليقابل السامع ما أمله عليه من شريف الخلاق بوذل واعية فإنه سوف أجمعه من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية فليس يشابه هذا السيد في خلقه وخلاقه بشر ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أسر فإن العناية الأزلية طبعت ولا خلاق سنية وأقامته في صورة حسنة بدرية فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمر واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفرة وله الاعتدال الكامل في مفاصله واضطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه ووصافه لم يأت بشر على مثل خلقه في محاسن نظري وسمعه ونطقه قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة إذا تكلم نظر من المعارف والعلوم نفائس الدرر ولقد أوتي من جواب الكلم ما عجز عن الإتيان بمثله مقام البلاء من البشر فتنزأ العيون في حدائق محاسي جماله فلا تجد مخلوقا في الوجود على ميثاله سيد يحقون تبسم والمشي لهينا ونومه الإرضاء ما سوى خلق الناس ولا غير محياه روت الرنا رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعسمة وحياة معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقصف من عطاء وإذا مشى فكأن ما ينحق من صباب فيفوت سريع المشي من غير القباب فهو الكنز المخلصم الذي لا ياتي على فتح باب يوصف فيه مفتاح والمجرتم الذي ياخذ الباب اذا تخيلت او سنامه لها لا الله حبيب يغار المجر من حسن وجهي تحيرت الألباب في وصف معناه فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الواسفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لا في وسفها مشارك أو قرين كملت محاسنه فلو أهدى السناء للبدر عند تمامه لم يخصف وعلى تفن واشفي بوشفي يفنى الزمان وفي ما لم يوصفي فما أجل قدره العظيم. وأوسع فضلهم عظيم اللهم صل <تصفيق> وسلم على سيدنا النبي محمد نرو اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله ولقد اتسب صلى الله عليه وسلم ممحاسن الأخلاق بما تذيك عن كتابته بطن الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أهسن الناس خلقاً وخلقاً وأولهم إلى مكارم الأخلاق السبقاً وأوسأهم بالمؤمنين إلما ورفقا برعا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له العلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليديم وله مآسولة يهلاك ليبة القوية التي ترتع منها فرائس الأقضياء من البرية ومن نصرتي به تعفرت الطرق والمنازل وبعرب ذكره تتجاب المجالس والمحابيل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصياته. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا أنزين الوجود أجمد في وزف العبيب وشأنه وله العلا في مجره ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نزم السوى بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما فاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وهكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يصن الحتم كما يصن التكريم فعلي أبضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم صلى عليه وسلم ألا سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم عليهم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلا كَتَّمَ اللَّهَ مَقَاشِدْنَا, مقاشدنا، وَزَلَ مِنَّ جَمِيعُ الْحَالَمُ وَزَلْ مِنَّ جَمِيعُ الْحَالَمُ كادن نور شافعنا ببركه النور شافعنا جو دعى قالوا علينا جو صبر علينا قدنا الله مقصدنا قدنا الله مقصدنا, مقصدنا. والذم من جميع الان والذم من Dekarai masyarikana, tabatni dekarai masyarikana. Wa tak minallah علينا kan, wa tak minallah علينا kan. Dalam Allah maksih kita, dalam Allah Wakam azana, Wakam taatul, Wakam agana, Wakam ta'arum, Wakam agana, Wakam ta'arum, Wakam agana, Kita mahu mukasyidina, Kita mahu mukasyidina, Wajar min najmiul ham, Lelit sapa, gad sapa di mana? Lelit sapa, gad sapa di mana? Walau roh bayna naik sa, walau roh bayna naik sa. Tak sama Allah tak sedih na, tak sama ياخي يخيمنا خشيلة ياخي يخيمنا ما لنا جام والماوين ما لنا جام قسمنا الله مقصودنا قسمنا الله مقصودنا وصل من قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ Kau lebih di dalam nama, di dalam nama Mahabbil Mustafal At-Tawaroh, Mahabbil Mustafal at بارك الله على عالك، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأملين ولا خير موصلي على سيدنا محمد في النمير والمرسلين، صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، صل وسلم على سيدنا محمد في الملايل على العيال يوم الدين. <تصفيق> اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى ومن عليها وان دخل الجنان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين الى يوم ملك الله وعلى اله وصحبه ورمى نظم البكر من دعاني الى اصاب المحمد ينتع عقودا لوجهت الى الله متوسلا لسيدي وقريبي محمد صلى الله عليه وسلم يا جان سايفي مشكورا وفعل لي فيه محمودا امين وهي يكتب عملي في الاعمال المقبوله وتوجهي بالتوجه هذا الخالص اللهم يا من تتوجه الامال فتحول ظافره وعلى ما بعزته تحت الرحالة وتغشاها منه الغيوضات الغامرة لا توجه إليه بأشرق الوزائل لديك سيد المرسلين عبدك الصالح بالأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفكار في كل موطن من مواطن القرب ومدهار خاص من ذلك في عبادك وساقك ووسير شادك لأمه بدانك سيد الكونعين وأشرف التقلين العبد المحبوب الخالص المقصود من منك جل القصائص آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن حضرة اقترابه من أحبابه آمين. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك في شرب المقام القديم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين لا تغفل وأن تحفظنا في جميع طوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وقسيمك وان تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وقد تقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وعمالنا ودعنا في حضرة هذا الحبيب من الحابين وفي طرعك اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدي أمين. ولعندك من الحابين اللهم ان لنا اطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا اليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنبى منا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائل بما سال والمؤملة بما أعمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواده وظاهره فعم ببركتي وشريف وجهتي أولادنا دين الله وقطرنا وهديا وجميع المسلمين المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وهادم راية الدين القويم في جميع الأنطوان والشوارع ومعالم الاسلام والايمان بأيامه ورحمن الله الشوره وامشي بالله وَأَشْهِدُ اللَّهَ مَنْ غَرَّ مَغْرُورِ وَقَضِي دَيْنًا مَدِينًا وَأَغْفِرْ لَهُمْ مَا تَدَّيِينِ ونشرLackma dakana wa wadikal mu'minin ajma'in wa z bi shar al mujtihin wa d-dhalimin wa absid al 'alam bi ulad al 'aqb bi jami' nawati wa al asdar wa ayidhum bi ta'yid min 'indika wa nasn al mu'anidin min al munabiqin wa al جميع البلايا، وبلحرج مكين من الذنوب والخطايا، واهدنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك دائمًا، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين أمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين أمين فاختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المقبول للأجسام والأرواح والقلود وعلى آله وصحبه ومن إليه منسور فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب من عزك عما يسقون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة حمين يا رب تقبل <سؤال> منا إنك أنت السمين العليم والحمد لله رب العالمين ponden punyu nan dungo kesembuhan untuk hababah radhiyah binti ali bin shahab dan ibu Mulyani Marianto karisa putri bapak winardi ibu ngadien joni bin sajin sidarjo cilacap firdaus bin di badar samlam Bah Sumarsong dak wasil MTTA, suami istri dari salah satu jamaah MTTA operasi kandungan ma, Marniyati serta ibu Surahmi dan siapapun yang sakit dari keluarga-keluarga kita Semoga Allah memberi kesehatan dan kesembuhan sempurna biniati syifa'il ajil bisibil fadhaha Doa untuk kesehatan bagi seluruh Istri-istri kita yang lagi hamil Terutama untuk istri daripada Mas Taufan Ibu Martia Rubianti Serta Karimah Minti Alawi bin Anis Al-Habashi Istri dari Al-Walad Abdul Gagir Minatullah Sigaf Dan siapapun Yang lagi hamil dari istri-istri kita Semoga Anak yang dia dalam kandungan diberi kesihatan, kesempurnaan. Begitu pula ibunya disihatkan bahiran wa batinah. Ya Allah, Ya Allah, engkau yang akan memberi kekuatan dan engkau pula yang akan memberi kesihatan. Dan engkau pula yang akan mengeluarkannya dengan sempurna Ya Allah Berilah kepada mereka kemudahan-kemudahan dalam melahirkannya Dan jadikan anak-anak yang ada di dalam kandungan sehat, selamat Begitu pula ibunya Dan begitu pula Ya Allah Keluarga-keluarga kami, anak keturunan kami Jadikan anak-anak Min ahli Al-Quran, min ahli Salah Min ahli ibadah min ahli Ilim, min ahli al Min ahli sunnah wal Jamaah Anak yang dikaitkan tadi Anak daripada akhir na'afiku Muhammad Anissa Putra serta Sabrina Fatimah Ma, Maimuna anak daripada Mas Jopo dan semoga siapapun anak-anak kita semua dijadikan anak-anak sihat anak-anak selamat, anak-anak jauh dari maksiat anak-anak yang dekat kepadamu dan Nabi Muhammad Ya Allah kami ingin melihat anak keturunan kami Anak keturunan yang mengembirakan ayah-ayah dan ibunya Anak keturunan yang membawa kebahagiaan kedua orang tuanya Ya Allah jagalah dan lindungilah anak keturunan kami Sampai yang mergiamah Jangan satupun di antara mereka yang menjelek ya Rab Yang menjadikan nama orang tua mereka Ya Allah jelek ya Arhamur Rahim Jadikan mereka-mereka membawa nama harum kedua orang tuanya Jadikan mereka menyenangkan hati orang tuanya Jadikan mereka membuat orang tuanya rida Jadikan mereka membahagiakan orang tuanya Dan kami sebagai orang tua rida terhadap anak-anak kami Rida terhadap istri Istri rida terhadap suami Kami semua rida Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami ingin semua anak-anak kami berhasil dalam kehidupannya Anak-anak yang selalu mendapatkan kemudahan dalam mencari ilmu Memahami ilmu, mengamalkan ilmu dan kumpul bersama ulama al-amilin Ya Allah kami berharap anak-anak kami dapat meneruskan risalah Nabi Muhammad SAW Bagi anak-anak kami, bagi saudara-saudara kami Bagi jamaah-jamaah kami yang lagi menuntut ilmu Dimanapun mereka berada Berilah kemudahan, berilah ketabahan Berilah kesabaran dalam menuntut ilmu Memahami ilmu Kumpul bersama ulama al-amilin Ya Allah jadikan anak-anak kami Anak-anak yang dibanggakan Rasulullah Anak-anak yang dibanggakan Rasulullah Anak dibanggakan Rasulullah Anak yang disenangkan Ya Rabb mendapat kesenangan darimu dan dari Rasul Muhammad Anak-anak yang mendapatkan Kekhususia khususia dari Rasul Muhammad Alaihi Wasallam. Ya Rabb kami ingin anak-anak kami Berjumpa dengan kekasihmu Muhammad Sebelum mereka menginjak dewasa Sebelum mereka Ya Allah, Ya Allah Ambil nyawanya kami ingin perjumpakan mereka dengan manusia terbaik Ya Alhamdulillah ini Hingga mereka dapat menyentuh manusia-manusia terbaik Allahumma Ya Allah Berlindungilah seluruh keluarga-keluarga kami Keluarga jamaah Ahbabul Mustafa Kami dimanapun mereka berada Ya Allah Dan seluruh yang mendengar acara di radio ini Ya Alhamdulillah Selamatkan keluarga-keluarga kami dan mereka Dari fitnah, dari fitnah Fitnah-fitnah dari di dunia Fitnah di zaman, fitnah di syaitan Fitnah di dajjal Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Dari tempat ini pula kami berdoa Ya Allah Untuk saudara-saudara kami yang ada di Palestine Selamatkan mereka Jadikan mereka Ya Allah Yang sakit kau beri kesihatan dan kesembuhan sempurna Bagi mereka yang telah kau ambil Ya Allah Jadikan surga sebagai tempatnya Berilah kekuatan bagi mereka Hingga mereka dapat mengalahkan musuh-musuhmu Ya Allah Dan hancurkan semua musuh-musuhmu Ya Al-Famur Hancurkan ya Allah, ya Allah, mereka telah menghancurkan saudara-saudara kami. Kami tiada mampu membantu mereka. Kami hanya dapat mendoakan mereka dari tempat ini, ya Allah. Kau kuburkan doa-doa kami. Ya Rab, Allah mansuril Islam wal Muslimin, Allah mansuril Islam wal Muslimin, Allah mansuril Islam wal Muslimin, wahliqil Kafara wal Yahud wal Mashrifin, ya Rabb al Alamin, ya Allah hancurkan mereka yang menghancurkan saudara kami di Palestina. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Kawiyu, ya Metin, ikbina shatrt zalimim. Ya Kawiyu, ya Metin, ikbina shatrt zalimim. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntuh minal zalimim. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntuh minal zalimim. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntuh minal zalimim. Allahumma ya Kawiyu, ya Metin, ikbina shatrt zalimim. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت الله لا إله إلا هو الحج القيوم لا تعقلو صينة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأذمن ذالذي يشبعو إن له إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما فلفهم ولا يحيطون مشيء من, من عدم Econom قهس يأكل pudding السماوات والأد ولا يعود يحبوهما وهو العلي العديم يا الله يا, يا عظيم يا عديم يا عديم يا أنحم الراحمين Bersulung bersulung Muslimin, warhamna warhami Muslimin, warham umatina Muhammad, warstul umatina Muhammad, faridum umatina Muhammad, wajalna min husni umatina Muhammad, wajalna min khairi umatina Muhammad. Allahumma inna nasaluka min khairi, masaluka minu nabiuk wa habibuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istiqomah min shalih istiqomah dari nabiuk wa habibuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Arab kami yakin saat ini Rasulullah sedih melihat umatnya. Yang mana anak-anak kecil telah meninggal dunia ya Rabb Yang mana anak-anak kecil ya Allah mendapatkan ujian yang begitu besar Kami yakin sesungguhnya kenikmatan yang dirasakan oleh anak-anak tersebut Karena surga telah menanti mereka Tetapi kami sebagai saudara-saudara mereka Tidak mampu kami melihat bagaimana orang tua yang tinggal ya Rabb, Yang tinggal oleh anak-anaknya yang lagi ya Rabb dan Alamin Yang lagi kecil, yang lagi lucu-lucunya dan mereka ya Alhamdulillah Alhamdulillah ...menjadi harapan orang-orang tua untuk masih hidup ke depannya. Ya Rab dan orang-orang suami yang tinggalan istrinya, istri dan kehilangan suaminya. Ya Allah setiap saat kami hanya dapat memandang... ...alangkah dolimnya kami dan dolimnya umat Islam... ...yang mana mereka tidak peduli terhadap saudara-saudaranya. Ya Rab, Ya Allah jadikan saat ini saat kami ya Rahman Rahimin berdoa kepadamu... ...sebagai kepedulian kami terhadap mereka... Allahumma ya Allah, selamatkan seluruh kaum muslimin di dimanapun mereka. Di mana pun mereka yang lagi tertindas, Ya Allah selamatkan dan kuatkan kami sebagai umat Islam agar dapat menjalankan ketaatan dengan baik. Dapat menjauhi maksiat dengan baik. Dapat menjauhi semua ke ke ke kemaksiatan dengan baik. Hingga kami dapat membilamu dan engkau membela kami. Dan suruh Allah yang suruhkuhu. Allahumma ya Allah, hasbunallah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Laa haula walaa quwwata apa yang, yang diniatkan oleh seluruh jemaah kami baik yang mengikuti acara kami ya yang, khabir, maupun yang mengikuti dari radio dan mengikuti dari ya Allah dari saudara-saudara kami yang lain jadikan apa yang mereka lakukan ya Allah sebagai amal kebaikan yang akan mengantarkan mereka ke surga. Apapun yang telah mereka perbantukan di majlis-majlis kami Di kegiatan-kegiatan kami Ya Allah bantulah beruang mereka Agar mereka menjadi orang-orang yang kau masukkan ke dalam surga Allahumma ya Allah Kami telah menghitan anak kami yang bernama Ilham Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Jadikan ia anak yang salih Anak yang selalu berbakti kepada orang tua Anak yang selalu tuan kepadamu dan Rasul Muhammad Jadikan ia anak yang cerdas Anak yang selalu mengembirakan Rasul Muhammad Ya Rabb, Ya Allah Manfaat didinu wa dunia wal akhara Ya Rabb bagi keluarga kami yang telah meninggal dunia Terutama ayah dan ibu kami Terutama guru-guru kami Terutama orang-orang yang kami cintai Di malam hari ini kami melampiaskan kerinduan kami kepada guru-guru kami Kami yakin beliau hadir bersama kami Dan kami yakin Ya Rabb, Ya Allah Rasul pun hadir bersama kami Su'ibdana Mustafa hadir Sebagaimana Habib Ali mengatakan Seperti itu ya Allah kami ingin ikut bersama Apa yang dikatakan beliau Allahumma ya arhamarrahimin Bagi seluruh arwah muslimin Muslimat, Terutama ayah dan ibu kami Terutama keluarga-keluarga Jamaah-jamaah kami Terutama kaum muslimin Muslimat yang dia Allah dimakamkan di tipis di klubrit Dan dimanapun pemakaman muslimin Ya arhamarrahimin di mala fi bagi' fi zambal lan fi frediian hamzah rahimin khususnya keluarga almarhumah ibu Sri Hartini almarhumah ibu Sri Hastuti almarhumah ibu Sri Asminah almarhumah bapak Sri Kaulat Daulat almarhum almarhum bapak bapak Sri Daulat almarhum bapak Yulianto Sigit Prakoso almarhum bapak Jiman Mantowiono bensu dikromo Almarhumah Ibu Sukinem binti Surat Sonorjo Dan siapa pun Ya Allah dari jamaah-jamaah kita yang telah meninggal dunia Ya Allah jadikan amal mereka Amal yang akan memperjumpakan mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadikan mereka sebagai akhbabul mustafa Dan di saat itu mereka diterima oleh al-mustafa Menjadi akhbabnya Ya Arfamur Rahimin Selamatkan harumain kami Ya Allah Selamatkan haromain kami Makkah wal Madinah dari fitnah selamatkan haromain kami dari fitnah selamatkan haromail kami selamatkan Baitul Maqdis selamatkan tempat-tempat suci ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin ya Rabb sebagaimana Engkau menyelamatkan para salihin wal auliya ya arhamar rahimin sebagaimana Engkau menyelamatkan para anbiya wal muslim selamatkan tempat-tempat suci tersebut ya Allah jauh daripada fitnah jauh dari orang-orang yang akan menghancurkan ya al rahimin rabana atina fiddunya hasanatan wabil akhirati hasanatan waqina adaban nar al hadiyati wa quliyatus amin ya rabbal alamin alhamdulillah kita akan melanjutkan dulu pembacaan kitab atau mungkin pada mau makan dulu Kita lanjutkan dengan gosidah Yang mau makan silakan Makan dulu silakan. Kasih Padang bulan Bismillahirrahmanirrahim Padang bulan Padang e Koyorino Reng e Sing Awe Awe dang bulan padenge kaya rina rambunane awe awe aja suru sore bene tak Ango se ko mangko sore, brene takritani. Ango se ko mangko sore, Allahumma, <laughs> Salawat dawangi pokel la mon wong tuwa ambon wong tuwa kliru mimpinene alam sakal alam sakal getuhurine ambon wong tuwa ambon wong tuwa kliru mimpinene Tuah loror condor engar anak putu ne rameramere putan wali. iku dharma tuah eta allahumma salli salli ala wa wa maulana muhammadin allahumma Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa salli wa ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbih amma ba'ad Alhamdulillah kita sakit merasakan bahas kitab Suluk Al-Asasyah Teleteseng kerajenakan meneruskan tentang apa afatipun lesan utawi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh lesan wa'lam wa Anna minal wajibi alaika idha raayta min ahikal muslim aidan au naqsun, yumkinuka izalatahu an tadhkura lahu dhalika fil khalwah ala sabili nasihah. Fa in ajazdaan dhalika au lam tuwaffaq lahu fadhalika naqsun fika falat tajma' ilaihi maqsam akhar akha minhu wa huwa anta tika sidruhu wa tadhkura uyu bahulil nafs fi ghaitatihi fa tajma' ala nafsika musibatihi wa tajru ilaiha taliyatihi dennigit shaythi syah Muhammad bin Ali bin Muhammad ba'ati yahdahu haqiqi di antara hal yang wajib berarti kita sedoyo nek mboten nglampahno niki dadi Menawi kita Sumerep, wanten sederet kita sing sami-sami Muslim. Pada diri sedulur kita niku ada aib, ada kekurangan pada diri orang tersebut. Yang kemungkinan yang kita niku sakit ngilangaken aib atau kekurangan yang ada pada orang tersebut. Maka kewajiban kita adalah Neling akit yang di dalam persepek kolwah dalam rangka menasehati tiang Lah Lahnek kinten kinten boten sakit atau memang kita tidak memilih boten diparingi taufik boten ditulungi oleh khusyuk Allah untuk menjalankan hal itu, artinya kita buter sakit ngandani tiang nipu, buter sakit nem beli kekurangannya tiang niku, maka dikatakan tengdiri jangan justru menambahkan kekurangan pada orang tadi. Di wes wes salah, ojo nambahi, mpon elek ojo nambahi elek, mpon wonten aib ojo nambahi aib. Lah, model elek kok tadi dikatakan Mengapa kita malah bisa dikatakan menambah aibnya, yaitu dengan cara Wesurangan Dani malah dikandak-kandak Nuwong Leo. Jadi Wesurangan Dani langsung kang, itu pun not gun dalam rangka menasihati. Wesurang dikandak Dani ngono malah di ler tengah malerunidul tinggi yang sanis. Duniku berarti menambahi aib orang tersebut dua kali lipat menambahi masalah kepada orang tersebut dua kali lipat. Selanjutnya pun wa min lisan an-namimah. Dampak negatif daripada lisan menika namimah. Namimah niku naqlu kalamin nas'a dihim ila dhalin yaksib fidzalikan ifsad wan fitnah bainah. Namimah niku maksudipun omongane tiyang kita pindah, kita copy paste. Sambil ni wong wong desa iramudan. Kopi paste, gamblangane. Kita omongane wong ni ku bau. Gua wong liyo, seng berkaitan kalah. Niat Arab ngerusak urusan diantara dua orang itu. Contohnya, wong si A ngomong ke si B lah ada si C yang mendengarkan omongan si A tadi yang ngomong ke si B terus omongan si A ni ku ke si C kepada si B ni ku naminet nami mah neng ke dunia ibsad boleh ku dunia memang niat nger Ngerusak atau memberi fitnah kepada mereka Allah Subhanahu Wa Taala dah ucapkan walaufir kulalah fil mahin hammazin masyin binamin ojo nganti taat karo wong-wong kakeam sumpah tur modele ina tur modelipun melih hamazin tukang mencela masyin binamin mrono-mrono tuk panggaweane ku nami adu-adu, bahasa rapi adu-adu lah, kalau jenisnya ketemu uang mudah-mudahan itu kalau nanti dikantuk serata misalkan ini, untuk hadir Blackberry, yang dia Blackberry orang mudah Black orang yang mengatakan kejelekan orang lain di depan anda adalah orang yang akan siap menjelekan anda di depan orang lain nah, itu dia leng-leng mungkin itu Maknai yang pentingin di beri beriku dengan beriku. Wakola Allah Shallallahu Alaihi Wasallam la yad hurul jannah, kot taat wahwul wahwa annama. Orang bakal melebu sorgo, wong zen tu kangan dua-du. Wakola Allah Shallallahu Alaihi Wasallam shiraru idahilah al mash'au bin binna mima al mufarriku dainal ahiba. Wong zen paling elak, kau Allah zen paling elit wong sing berusaha mrana mrene penggaweane namimah adu-adu terus Mekah antara kecinta. Nah niku. ibn qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnan namimah wal higad fitnar layaj tam'ani fi muslimin. Dikatakan ada dua hal yang tidak mungkin kumpul nang atine wong Islam. Ya ono wong ngomong aku iki Islam kok duwe rong perkara iku, ku berarti ora Islam. Kita bisa ngendikan kanjeng Nabi. Ini apa? Nomor si ji unek Nomor loro namimah. aduh adu, -adu. Bagaimana alaih suratulah SAW Laisamin nirruhikat wala namimah wala kahanah wala anaminku. Tidak termasuk gurunganku. Satu, tukang unek unek. Nomor loro tukang adu-adu. Nomor telu, dukun. Nah, dukun. Terus, saya tidak termasuk dari orang tersebut. Hmm. Wakala dak bu salap <-tian> yang terakhir rahimahumullah layakunu nama mu illa walad zina. Ini kan jenabilus. Eh nampak tiang-tiang soleh jauh. <San> Kekan <-tian> uang ni ku, mak penggaliannya adu-adu. Iku gege. Nah, nampak bumbung kata-katannya layakunu illa kok berarti ya, mesti. Iku mesti anak zina. zino. Antenego nak ujilah ni dalik. Anak zaman ni tu, peribod masuk peribod ni, yang ya memang, memang anak waras ni tu, orang mungkin model ni nonton nah, ni tu, indi ni nonton. Mungkin kita sediak dibuat selamatkan sebagai anak mimah, anak warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kala shahwanul maulaf rahimullah wa nafannabihi wa bi alumifid darini. Amin. رضي الله عنكم وعلم أن الناس في الأمل على ثلاث أسناف الصنف الأول وهم سابقون من الأنبياء والصديقين لا أمر لهم أصلا فهم على الدوام مستشعرون لنزل الموت بهم مستعدون له بالإقبال الدائم على الله وعلى طاعته، متفرغين من أشوال الدنيا بالكلية إلا ما كان منها ضروريا في حق أنفسهم أو في حكي من لا بد له منهم من أتباعهم، وقد صاروا من الإقبال على الله وعلى الدار الآخرة بحيث لا وكيل لحدّهم إنك ميت غدا لا يجد موضعا لزياده على ما هو عليه من العمل الصالح لانتهاء فيه الى الغايه القصوى التي ليس ورها غايه وكذلك لا يجدي شيئا يدركه لانه قد ترك كل شيء لا يخيب اي أن انجل به الموت وهو ملابس له Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayidina Rasulillah sayidina Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadil mustahi babirahmatillah 'ada dama fi ilmilillah salatan wa salaman daimain bi dawami milillah alihi wa sahbihi amma ba'du. beliau Habib Abdullah bin Abdul Hadi Wa'alam anna nasafil amali Ala thalatati asnafin Ketahuilah bahawa manusia Kalau di dalam bab Angan-angan Bab angan-angan itu terbagi Menjadi tiga golongan Asinful awal Wahum astabiquna Minal ambiya iwasiddiqin Golongan yang pertama Adalah golongan Yang paling utama Yaitu Golongannya para nabi dan siddiqin la amalal aslan mereka itu tidak punya angan-angan sama sekali fahum ala dawami mustas'iruna linujulil maut bihim bahkan mereka itu setiap saat selalu merasakan bahwasanya kematian akan datang menghampiri mereka musta'iduna lahu bil iqbali da'imal lahi wa ala mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan selalu mengerjakan perbuatan yang taat. Mutafarriqina 'an ashalid dunya bil Mereka berpaling daripada kesibukan dunia secara total. Illa ma kana minha daruriyyan fi haqqi anfusihim aw fi haqqi man labudda min minhu min abda'ihim. Kecuali urusan dunia yang mereka kerjakan itu adalah urusan yang memang darurat. Harus kerja misalkan untuk makan. Atau untuk memberikan nafkah kepada orang yang mengikuti dia. Waqut suru minal ikbali wa ala daril ashram bihayl tu lawkila li ahadihim. Inna ka maitun wadan lam yajid maudan li ziyadabi alamahu wa'alahi minal amali salih. Bahkan mereka itu kalau dikatakan, kalau kita melihat persiapannya mereka ini untuk menghadapi kematian, apabila seandainya dikatakan kepada mereka, innakamayyitun qodan, angkau besok ini mati. Lam jadid maudzian lizyadati alamahu alai min alamal sholeh, maka dia sudah enggak bisa nambah amal soleh lagi. Kenapa? Amal solehnya sebelumnya sudah full isinya. Hidupnya sudah total untuk amal soleh, sehingga kalau dikasih tahu engkau ini besok mati, tidak tambah amalnya. Kenapa? Sudah mentok. 24 jam sudah isinya amal. Lintihai hifi ilal qayatilukus wa alati lay sabarul qayatan wa kada likalaji judusya anyetrukur. Karena memang sudah mentok mereka ini tingkatannya itu, ya amal solehnya itu sudah pada puncaknya yang mana? Yang paling tinggi, tidak ada yang melebihi amalan daripada para ambiyah dan siddiqin tersebut. Yang aku katakanlah, seins lah yohibu ayangzilabi hilmaut wahwa mula bisunlahu. Dan mereka itu, para ambiyah wasidikin, mereka meninggalkan segala macam kegiatan yang mana mereka tidak mau meninggal dalam keadaan demikian. Meninggal sambil nonton TV, mau Tidak mau kan Ya mereka pernah ambil ini, orang ini Orang-orang yang sidikin, tidak pernah nonton TV Kenapa? Takut meninggal dalam keadaan nonton TV Meninggal masih jagongan di pinggir jalan, mau Tidak mau kan Mereka meninggalkan semuanya itu Meninggal dalam keadaan buka Al-Quran, mau Mereka melakukan terus Meninggal dalam keadaan sholat, mau Mereka mengerjakan terus Meninggal dalam keadaan sujud, mau mereka kerjakan sujud terus. Meninggal di dalam hadir matris ilmu yang semacam ini, dalam hadir matris dikar yang semacam ini, mereka mau mereka kerjakan terus. Ini adalah bagaimana gambaran keadaan hati para ambliyat wa sidikin. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan, Nabi Muhammad SAW, Bila ketika hudunya batal, Mau jalan ke tempat wudhu ini, beliau tayamum dulu. Jadi sahabatnya heran. Ini tempat wudhu ini sudah kelihatan. Kok tayamum dulu? Aku takut aku tidak bisa sampai tempat wudhu itu. Aku takut adalku ini datang sebelum aku sampai ke tempat wudhu itu. Ini adalah gambaran hati para para ambiya wasidikin. Jadi tidak punya angkana yang cita-cita satu tahun lagi. Mau ngapain? bagi cita-cita yang kosong, khayal. hayal Ni kalau saya jadi presiden, jalan saya aspal semuanya, mungkin, tidak mungkin juga. para ambiak wasibikin punya hati yang semacam itu, hatinya selalu mereka ini merasakan dekat dengan kematian adam ini, wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <San -an> alhamdulillah apa yang disampaikan dari insyaallah membuat kita tambah giat, mempersiapkan diri Menuju kematian kemanten. Nek pengen mantene iki nonton TV berarti TV bandar ono. Bahwa ngrebet ya wis donga wae ning ngarep TV ya Allah Gusti mangga nek pun kula pateni nembe jenengan padeni kula ngeten. Nek nonton TV MCA Lebih sik mlebu surga. Liyane MCA ayo ya MCA tenan MJA jinep konsot. Dikir, ilmu, nonton TV MCA ora apa surga. Tapi ni MTV yang lihat ni, walah ngalam, ngalamin, ngalam tarja ngalam apa, darjah. Jadi tadi ada salah satu cerita cikak, ada seorang minat tadi, minat atau minat sahabat, walah wahlam saya lupa. Itu pernah mandi di kamar mandi, bengak-bengak aru bocuni. Bu, cepat noda, saya kiter nongengoni bulan. Si bocungi, ya, ngomong kau ni ngomong pada bengak-bengak negri BC, bengak-bengak dapat duit baik. Kau matu ni masih matu. Kau ngomong, oh rafaham kau pun. Saya ini bengak-bengak beting bengak, beng gua ni masih matu dari Quran. Muda. Niatnya orang kiri satu seibu negri Jerman BC. Eling kepingin kiri satu seibu bengak-bengak tolong kau nafib sambil satu seibu. keluar dari kamar mandi baru ngang bengak-bengak nggak bisa. Ini kudu dilakukan cepat. Di orang kau tekan matu juga WC tu. Saya 500000 di mobil Rp1.000.000 kaya. Rp10.000 wae lah berubah toh. Jadi itu amal kebaikan ojo coba tunda. Kowe sangger kramet kepengin apa angger mampu bismillah langsung. Tapi kalau kejelekan tunda. Orang-orang dulu tidak pernah menunda kebaikan kebaikan. Karena apa? Ngerti iki aku sapa ngerti engko metu kamar mandi dudh. Belum sampai membayar atau memberikan sesuatu serta kaktik. Koyo ngono wi wong biyen. Saya ditunda-tunda aja. Kayak ikar pastok, Pak. Minta maaf ini gilip nanti diambil dua hari berikutnya. Wah, <laughs> <laughs> ya. Saya tidak akan jamin. Saya barang akan berapa, ya. Ya, semua rapat. Kalau tiba-tiba yang terbelas, ya. Ini gilip yang ada simpan. Bisa diambil tanggal 25. Nelala haram juga tanggal 4 ini. Itu sedut. Tapi semuanya yang sedut ini. Niatnya wisati. Niat haram kayak gilip lah. Putrawaya itu sudah mengerti. Tetap bayar. Cuba sendiri, mubeng, nanti terus minta maaf. Engakinya minta maaf. Ye, semua kebaikan, bintal. Yosharu maruamah marahap. Pengin neopoh, pollowe. Pengin surga, pollo ibadah, amal-amal yang akan membawa ke surga. Kalau kepingin rokok, yos pollo amalan rokok. Nanti insyaallah mendem. Lajak pollo siapa? Aku kepingin yang rokok. Ya, subhanallah, gua akan terus setiap hari. Oh, jom insyaallah nanti ini walaupun gini, Ada memang pendapat Belum tentu itu ada hadis nabi Orang yang ahli surga yang Ibadahnya ahli surga Belum tentu dia itu masuknya ke surga Bisa masuk neraka Di akhir umurnya kurang sejengkal Jadi ahli neraka Ada orang yang amalnya amal neraka Tinggal sejengkal jadi amal nebu surga Benar itu hadis Maksudnya memang Bisa terjadi seperti itu Contoh yang paling gampang ada orang duduk di atas meja dingkle saya diundang tu mati. Tak lah, jarang tau ni sini. Biasanya dari tingkat 10 kan gitu dah. Ikan sekali naik juga mati. Biasanya orang mati. Lah kau ishau mati lah begitu juga. Orang yang kulina ngamal amalan surga melepuh neneng rokok. Iya kau ishau neneng dingkle ini mawil lah mudah. Orang apa nampak macam je. Bisa terjadi hal seperti itu. Bisa, Ini bisa terjadi, tapi tidak kebanyakan terjadi. Wah, orang-orang senang. Alhamdulillah, berarti aku termasuk. Aku ke amalku aman rokok. Mudah-mudahan akhirnya aku naik surga. Oh, rakyat termasuk dinglek. Nah, ini satu perumpamaan. Dari dinglek kita ngilun dan kluk. Anak orang tak selentek malah mati. Kan tidak masuk akal. Mesti bisa terjadi juga. Di selentek mati. Tapi biasanya orang diselendekkan orang mungkin melatih montangan ni lah, paham ya? Jadi ada juga orang yang dari bangunan tingkat rombolo, gebelah ni biasanya mati ura mati. Kemudian dia orang rokok, ti amalan orang rokok, ngamalkan rokok, bela, duh, kamu lebih curiga. Misalnya kan, tuh, kita jarang meneluh. Ciaran sangat orang berjina mendam mendem terasa alam lebih curiga. Itu termasuk rombongan sing. Jengket sekarang tingkat papat pun geblak buah wow, kuret. Kui kui delala mana loh? Bahagia. Nih perumpamaan juga. Ibu dudung dudungi saya. Yang tadi sekarang denglek dilindungi tu loh mandi. Biasanya bau pengsa loh dilindungi orang mandi. Mana loh? Biasanya orang mati Biasanya orang yang ngamalkan amalan surga tu masuknya ke neraka tu yo ker bilangi cium nuntah. Bahagia. Jadi saya kemari pun hanya ada Alhamdulillah Kristi. Aku tu ketahui, iyo model Wong Anrogo tapi terakhirnya nanti satu jengkal saya surga. Belum tentu. Kita bagian bintang. Oh mosa ada. Saya pernah di Masjid Riyadh, di Masjid Riyadh waktu Ramadan dulu. Zaman zaman Habib Anis masih di dibangun tu masjid. Ada tukangnya itu dari tingkat atas itu geblak. Wu suara le bulian Kita mesti waktu itu dudukan baca tafsir. Jogak kaget mau pergi sing tiba Kayak Melayu Wih. Bapak, -bapak mana ditanya siapa itu saya? saya bilang tukangnya bapak. Gimana doangnya? Tingkat duper Tidak tanya apa-apa Langsung jelalah mobil Kemudian mobil Ijang itu Angkat lebro ke tengah Glokos tadi Waktu mau disobek-sobek bajunya ini Mau di rongsen Mau di Tukangnya malah bilang Tidak usah disobek Saya bisa jalan diri Kakak masih dokter ini Gila itu tingkat papan Gebelan Bila apa-apa Saya bisa kok ini Orang sang bahasa-bahasa tak tol ke diri katokmu. Lah, kita adalah lah, kita. Ya, si jikuit tak. Lagi saya soh ngeblak kau, mati. <LIT papas> Paham? Eh, jadi saya terus kemaki. Alhamdulillah saya termasuk orang yang mendengkel. Tapi saya tahu akhirnya saya baik. Jarang. Itu ya, mendinglek. Iling-ling, baik. Ini arah perusahaan aku termasuk mendinglek. Aku tingkat papat benar-benar. Jadi insyaAllah, Allah usahakan kalau bisa kita ni ngamalos yang paling api supaya matinya dalam keadaan api. Kuno tahu tak? Tinggal tergantung, tergantung kepingin surga. Ya melu amalan ni wang syurga. Mereka di surga yang terkotak nyabut nyawa, blek deh cip api, cintalah salat. Oh, berbismillah nurman, telah meninggal dunia bulan-bulan dalam keadaan solatnya nan enggan nan. Jaga nih papan tulis papan tulis yang ngakak dari lambisah. Laje dengan saling menulis, telah meninggal dunia dalam keadaan mabuk. Biar jalan. Papan tulis merengut, berseremuk. Kini usaha orang sah itu Menurut papan tulis, orang terpaksa, dipaksa ditulis tapi menulis so. Yang mantiututipite. Tidak menulis so. Islam Islam tetap jadi tulis. Innalillahi inna lahirna hilal june. Kini pite orang usah. Telah meninggal dunia pite. Lihat orang mungkin lah. Walaupun mendem kaya apa drun, tahan. Walaupun rusak kaya apa, saya pernah sholat, pernah ibadah, tetap tulisan, tetap dongaknya, tetap sholatnya. Majid munggunan dirun. Masjid tanggal saya ini pernah dipakai sholat orang, tidak boleh. Majid yang akan dibahul, masjid tanah ini. Jadi majid tidak apa-apa. Meh jadi yang pada umum, walaupun yang manti sopale, bapakmu manti, biar orang solat dah usolkan yang kuno ngopo. Jadi jangan suka rumang soku mersek Masjid Meh jadi tak umum, memang Masjid jadi khusus ya, gay tulisan khusus meh jadi inggohwang sing solat, oh, sing ora pernah mendem, ora pernah jina, dak pernah rasani Ditulisi Tulis Masjid jadi ini tidak boleh untuk wang sing rasani, jadi sing rasanya jeneng meh jadi pernah bensing isine wang lorota. Coba mengurut weduk kalau bintek. Dan yang menungsa orang yang sah umur umur menungsa Mesti kerasan ni ojek maki drun. Eh, so. jadi orang sing biasa way, biasa. Jadi mau mesin apa? Ada bang, bangun masjid Arab Gok Gove, bangun masjid tinggal umum. Siang Arab Selawatan ayo, siang Arab Tahdilan ayo, siang Arab Papua ayo, siang orang Indo nengko nengko kepala. Ala ndol walaupun jepitan ya rentok nek nang masjid ora orang Ora gedhe kok ben iki ndol-ndol rentok. Lah kuwi kan tuku masjid padha wae. Kuwi to wis rasah kagungan kemak. Iya aja gumersih terus. Wis to ben makmur masjid jadi dadi urip sing rukun. Kepingin urip dadi wong api orang surga ki ya kudu jujur aja. Wong aja kemakki dadi wong surga. Orang kalau merasa dirinya wong surga malah dikhawatirkan. Nah, jadi dadi Uang yang ngapi gue ruang sode nanti kurang terus ngejai uang uang jadi uang yang paste nanti lu pas biu ngapi tapi ni orang yang cerdik, kamu antar cerdik ramo hari kerama Jumatan kamu ibuang aral itu, harom biu kurang tu, ini tidak boleh itu tidak ada tuntunannya lagi mulai kemarin saya dapat sms dari Jogja. Orang-orang itu sekarang menuhankan para Habaib. itu. <laughs> ya. Aduh, sederhan apa mana ini? Kan kenapa ya apa? Tuhan bisa apa-apa. Mereka mungkin pasti Allah bisa apa-apa. Mereka mungkin tidak bisa Allah. Mereka mungkin anak-anak orang yang jarak kubur itu Tuhan-nya kuburan. Ini saya bagi orang yang Makanya akal sama ilmu itu dua akal. Tadi pagi baru dikerangkan di masjid, ya. Ini gar ilmu tak, tapi orang yang berakal itu ya, berat. Iya. Iya. Dikatakan akal itu pohon ilmu itu adalah buahnya. Menurut wang-wangwi. Makanya saya bilang ayo. Bismillah. Ini kepengen dari wang api. Ojo rumong sampai. Terus dia kurang terus. Jadi kepengennya terus berbuat baik. Orang ini sis rumong sampai. Ayo berbuat baik. Aku bersampi kok. Dan ini tadi para ambil. Aku salih ini. Ngono wis pol. Masalahnya bukan masalah menghadapi orang. Kalau nabi-nabi itu kalau Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam sama orang Rasulullah SAW mengatakan saya ini kurang. Saya sampai istighfar bedina ping 70 nganti 100. Itu menunjukkan kekurangan beliau di hadapan makhluk padan beliau pol-pol Para anbiya wal mursalin tadi nih misalnya nanti datang is guyutno. Lah kan malah apa nek wis pol. Diteruske wis raene. Lha lae cening ki. Iya. Artha melawan yang pun rumi entuh malaikat, kulo dia dengle kawin ni denglo. Tapi nih, ya buat saya nganu ya jauh jawilan sering, nulek kawin belum. Makanya malaikat belum. Umpong saya belum kawin dan saya banyak jawili. Tolong jangan diambil nyawa saya dulu malaikat. Bagi lah malaikat ibahmu jauh remukan. La yasthiruuna sa'atan wa la yasthimun, ora iso mundur maju dron, mati iki mati. Cak, kabeh iki bakal mati, sewa yah yah mati, cepa-cepa anggo mati. Cepa anggo mati. Lu cepa-cepa iki mati nopo tuku kafen ya, Dik? Lah ya, kapan arep tuku karepmu ora ya karepmu? cepa mati iki dualate tok, Tuku kafen sewa kuburan, saya beli kuburan dan kafen saya, mendem. Saya sudah siap mati waktu itu. Sudah siap mati. Ini siap mati. Siap mati itu istifahnya saya akan. Hormatannya orang-orang duang. Para kiai, para ulama. Hormatannya orang-orang sing soleh. Melua pengajian. Ojo ngapir-ngapir dia orang. Saya ngapir kalau toggo. Saya ngapir kalau masyarakat. Saya siap mati. Ini orang mati saya digelani kalau toggo. Ya Allah, gusti kok saya mati, kalau. Kalau butang gula. Koro-koro bapak wong iki ampi. Ana sing arep mati, ana mati. Alhamdulilah iki tak dungake kan biyen ora mati-mati. Malah sing mati wong alhamdulillah Gusti iki tak mati, Syukurlah. lah pian dianti nek dadi Jangan sampai mati kita itu malah dijadikan syukur wong dia. Siapa sing ngono-ngono? Ya wong sing ora cepet-cepet kuwi. Alhamdulillah wong kuwi mati. Ini PTA mati, malah ada gelo geloh-geloh Ini yang mati, malah syukuran Masya Allah Malah syukuran, boleh lah lah Boleh PTA sepuluh, gara-gara tonggonya mati Sebab apa? Tonggonya yang mati Ini tonggonya yang mendem Banggu kalau hidup Dan dia tonggonya, tonggonya yang lihan Ini seneng Syukur-syukur hingga agar ketemu Assalamualaikum, dijawab Alhamdulillah Dijawab, berapa-apa Ini kadang-kadang berungu, kadang orang Tadi dia jambat pisui. Takkan ini salam, deh. Tunggu, koki modelnya alirannya beda, deh. Aliran budek. Taklah beda. Kalau aku kerungu aku tak buat pisui. Kalau aku rakru, budek. Mengbudek, ya Allah salah. Mungkin itu ganjaran kau bingung. Assalamualaikum. Menengkap mana? Menengkap ini, tak, deh. Pintal, ya, amalikum, beneng. Ya, rakru. Nak aku kanek ni mikir, Alhamdulillah, aku susungke iwang salam orang kerungu bareng tak salami. Rade aku kira Lu, lumayan dah tu api. Orang wong seng orang budak tak, seng budak takde isalam, seng orang kantor bicak bareng takde isalam. Assalamualaikum, kerungu si kadang jawab, kadang ni germinet Eh orang mudeng, orang jawab kurang ajar, kadang menterang, tapi orang kantor Nesu Akhirnya cerita ngalor itu bahawa saya ngasih ojo, ojo sah mesunala. Sehingga tidak ada diri ini, mesem mau terus. Baik, nanti-mati. Soalnya paling umurmu 10-10 tahun, mati mu, ya mesem. Sebab ibadah terus. Mesem, ibadah. Bukan, kurang mesem, meraih ibadah. Sekarang ini termasuk ibadah yang jitu, Ibadah yang luar biasa. meseman. man. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik, ulul, ulul, ngungkuli salatmu, salatmu gaya mu khusus-khusus, tapi rasa khusus. Biar, om, om, om, om, om, om, Halo, anti. Uh, para yang masih Ini ibadah ini ini aja mbok sepeleke. Ini yang bisa menutup kekurangan-kekurangan salat kita. Ini yang bisa menutup dosa-dosa kekurangan dosa itu. Lah ibadah bermakna kaya Nanti apa delirium ya. <tuk> sing penting urip sing tenang, Hati-hati, hati-hati. Sekarang ini zaman sudah mulai rusak. Di zaman hancur bisa. Hati-hati, receh kiamat. Jadi, saya ingin menghormati yang berharga, yang berharga, yang berharga, yang berharga, yang berharga, yang berharga, yang berharga. Berharga dengan cara apa? Cara ibadah bersama-sama. Ini tidak akan berharga. Saya ingin menghormati. Saya ingin menghormati. Saya ingin menghormati. Alhamdulillah. Ustaz Beidawi, beliau berdua berangkat haji, dan masih banyak yang lainnya, tapi beliau berdua mewakili nanti untuk mendoakan terakhir. Tapi, saya ingin Vokal NTTA, yang ingin menghormati. Yang pen Mizan Shabdali dengan Rusli Umi Al Fadlia binti Dadang Rusmana yang telah menikah wong e kene iki ya rada ketok dhewe deloken dhewe wong iki ya ngadek aja luwe nene iki delok kono ben gak njaluk aja usih kadhewe ngono nek iki nene atuh ngadek bareh nene iki kemanten iki jadi kalau kita berkawin, bismillah. Kita berkawin yang terima perkawinan. <laughs> Jadi mudah-mudahan dijadikan rumah tangga yang sakinah. Bahwa warahmah. Diberi keturunan salih-salihah. Yang selalu menguwa keberkahan dunia. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipundungakan sedoyah daerah-daerah yang kekeringan. kekurangan air. Terutama di daerah musuh ini. Eee... Daerah. Daerah. Boyolali, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, musuk Ya daerah musuk, banyak kekurangan air dan daerah yang lain Mudah-mudahan keluar sumber-sumber Air yang baik, air yang akan Membawa berkah dan manfaat Kalau dinimpahi hujan-hujan yang membawa rahmat Dan berkah, bisa dilpada Alhamdulillah InsyaAllah, apa yang kita harapkan Kabul, dan di sini ada pengumuman Solawat cinta untuk bangsa Di bulan Muharram bersama Habib Syukh bin Abdul Qadir bin Abdul Rahman Sikaf hahaha oh, ha, ha. lagi ngumumnya lah bebas, nama tulisannya ngomong masyarakat awal joli bersama lagi Nena Kertrans dan Gus Yusuf Pudhari, pada hari Senin 26 November 2012 pukul 19.30 sampai selesai, di lapangan Krido Mudo Daleman Tulung Kalaten, Daleman Tulung Kalaten di Kridomudo, dan Insya Allah tanggal 26 itu dilaksanakannya, ya Pak Adil Terus ada juga pengumuman tanggal 23 di Kleko Boyolali, tanggal 23 di Kleko Boyolali. 23 November ini. ya Insya Allah tanggal 26 di di mana tadi itu Kridomudo Tulung di ya, selatan ini insyaallah semoga kes selalu semoga doa uh, buat kita semuanya alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwa fi kulli amri kafin ya Rabbana lakal hamdu kama yang li jalali wa jali li karimi wa azizni suraani allahumma shalli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad وَأُمَّهَاتُكُمْ وَالَّذِينَ أَرْضَعْنَكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ وَأَرْحَامُكُمْ وَصَاحِبَاتُكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ عَبْدُهُنَّ وَمَنْ مُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْأَحْيَاءُ مِنْكُمْ وَالْأَمْوَاتُ ۗ وَمَا أَنْتُمْ بِرَائِدِينَ ۚ إِلَّا فِي ذِكْرِ اللَّهِ وَشُكْرِهِ وَحُسْنِهِ Allahumma اغنا عنا حجا هاجنا حجنا بدورا بشعنا مشكورا امين غنانا بدورا وبغير ثغلا لن تجد امين يا عند من لقي الشكر اخذ بنا يا الله Amin. Amin, ya min anjilah ziyaratil makatamil karomah amina ya min anjilah min anjil ya rabb inza il hajji wal Amin. wa ziyarat qabr nabiy sallallahu alaihi wasallam imama tika wa qabru tika wa tarumika ya arhamur rahimin al alim وَسُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَنَا إِنَّكَ أَنْتَ تَوَّبُ رَحِيمٌ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ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 wa man yullaji istajara qabla lam tujirhu wa man yullaji saala qabla lam tunbih wa man yullaji daa'a qabla ya hausa ya hausa ya hausa ika aska'u ya mu'id wadhini hidaayatan yundik wa waddih du yulanna Waghdid hidayana min intiqwa dihamtanir wa sifalanih. Waghdid duyunana wa firlana wa li abai'na wa li umahatina. Bi haql Qur'anil azim. Wa bi haql rasulul karimh dirahmatika ya arhamar rahimid. Qulillahumma malika al-mulki tu'til wa tanzil mulka وتعز من تشاء وتدير من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قادر تولى الليل في النهار وتولى النهار في الليل وتقول الحين من المجد وتقول الناحي وترزق من تشاء وبه يرحساب رحمة الدنيا والآخرة رحمة الدنيا والآخرة ورحمهما تعطي من تشاء منهما وتنعو من تشاء إرحمنا, إرحمنا رحمة دخلنا بها رحمة مسيوة اللهم صل على سيدنا محمد, محمد الله من علي الأمي الحبيب العاد القدر العزيم جاه اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب الان القدر العظيم الجا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب الان القدر العظيم الجا اللهم ارزقنا الفؤاد والتقوى والاستقامة اللهم ارزقنا حسن الخاتمه بسل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على صلاة <تصفيق>